وَأَوْصَى الْمَشْأَمَتِ مَا al Love E It... وأصحاب إنهم <تصفيق> مولا <laughs> أفرا Step back. Go All uh right. -huh. أرى <تصفيق> أنتم but I'm um هذا له وقت كل يومين بدأت